انا وأخواتها لان ان ليت لكن لعل كان عكس ما لكان من عمل كان زيدا عالم باني كف ولكن ابنه ذو ضغن وراعد الترتيب الا في الذي كليت فيها او هنا غير البذيء وهمز ان افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك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 للام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزاو وذا يطلد في نحو خير القول اني احمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا النحو اني لوزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الافعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كان ذا لقد سما على العدا مستحوذا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 وربما استغني عنها ان بدا مناطق اراده معتمدا والفعل ان لم يكن اسخن فلا تلفيه غالبا بان ذي موصلا وان تخفف ان فاسمها استكن والخبر اجعل جمله من بعد ان وان يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالاحسن الفصل بقد او نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي نصوبها وثابتا أيضا نروي